يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة شيطان الرجيم na no. عادوا قولكم وعي فستنزل الطيور ان أن <تصفيق> يكون ada He mm. وَلَا يَسْتَثْمُونَ فَطَابَ رأى بحث كواديم فتنادا مصبحين اني ألا يعد الخول فلما رأواها قال All the... فَأَوْقَبْنَا لَهُمْ عُقُومًا عَذَابًا بِيَسَلا وَأُمُ Hansa buna كذلك العذاب ولعذاب Vələ azə Mən də gəlirəm auprès Amlanku ki أم لهم the Lord. God. zong أن أجرا فهم من أَم تَأَدُُم أَجَرَ فَون مِن مو رَامِ أَمْ قَدُون أصبر لحكم من رب But you tell them.